فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله لوعظهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلقون بالله إنهم لم يمت وماهم ميت وماهم ميت ولكنهم قوم لو يجدون ملجام أو مغارات أو مدقلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسفطون ولو أنهم رضوا ما يجدون حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله سيكتين الله من فضله ورسوله، إنما إلى الله راضبون، إنما الصدقات للصفراوي والمساكين والعاملين عليها والعاملين.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 الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم